الاعودي فقد طال الفراق الفراق الا اعودي فراقك لا يطاق لا يطاق الا اعودي فان الظلم ينمو الظلم ينمو وحول الحق يشتد الخناق وحول الحق يشتد الخناق الا اعودي فقد طال الفراق الا اعودي فراقك لا يطاق ألا عودي فإن الظلم ينمو وحول الحق يشتد الخنا ألا عودي فإن العدل ول وصال الجور واختال النفاق فكم من مسلم أمسى سجينا وكم من مسلم دمه يراق قبلة الأولى مثالا وهل ينسى من الذكر العراق ألا عودي لأرض كنت فيها وعودك في القلوب له اشتياق البدر لا أحلى بليل ومذ وللا تولىنا المحاط وانت الشمس للأحياء نفعا كأنك للخطا قدم وسهل في العدل إن عدل النطقنا وفجرك قادم لهم بثاق وانت الماء للطمأنين غوث وللأحياء للأحياء بالماء التصار ألا عودي فقد طال الفراق ألا عودي فراطك لا يطاق ألا عودي فإن الظلم ينمو وحول الحق ناشتد الخناق ألا عودي فإن الناس حير وصاحبهم خلاف الاتفاق لعل الناس بعد شتات أمر يؤلف بين أمرهم وسألت الله جمع الناس حتى يكون لهم بأمجاد لحاق ألا عودي فقد طال الفراق ألا عودي فراقك لا يطاقون